مجموعة الذين يخادعون الله والذين آمنوا وهم مجموعة يحتمل أنها مجموعة من المهاجرين لقراء ذكرناها في الآيات من آية تسعة أو ثمانية إلى خمسة وعشرين من صورة البقرة وهذا هاتان الفئتان ثم اضفنا فئة ثالثة مذكورة ايضا في صورة البقرة وهي فئة بني اسرائيل وهم أهل الكتاب الذين كانوا موجودين في المدينة وكان لهم أثرهم العقائدي والنفسي والمعلوماتي والمعرفي وعلى كثير من المسلمين وجاء تحذير الله عز وجل هذا التحذير الوافر والكبير من هؤلاء لم يلقي له بالا كثير من المسلمين في السير والمغازي والأحاديث يعني كانت كانوا يتناولون يتناولون أهل الكتاب تناولا ساذجا بينما في القرآن الكريم كثف الله عز وجل كثف المعلومات عن هؤلاء وعن حججهم وعن كيدهم وعن تحريفهم وعن اشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا سنستمر في, في, في هذا إلى تقريبا نهاية القرآن الكريم يعني سننهي الأشياء الظاهرة في هذه الحلقات نهدف منها أنها تلقي موضوعا لم يطرح لم أرى لم أره مطروحا من قبل في أي قناة من القنوات الإعلامية معظم ما ترونه من ما يتحدث في السيرة هي هم ينقلون السيرة الروائية يعني يغلب عليهم حدثنا فلان وقال فلان وأخرج ابن أسحاق وقال الواقدي وقال كذا نحن نخالفهم تماما في هذا المنهج نبدأ السيرة من القرآن الكريم ماذا قال الله عز وجل ومع أن القرآن في معظمه يعني له تعلق بالسيرة ولكن حاولنا أن نركز على الأحداث الظاهرة الأحداث الظاهرة والقوميات الظاهرة الفئات الاجتماعية الأثر المتداخل بين هذه الفئات وهذا التاريخ حقيقة هو الذي الواجب أن يكون نحن نعيب على مؤرخينا المسلمين أنهم لم يؤرخوا إلا للسلطة للمعارك العسكرة للملك لم يؤرخوا ثقافيا وفي العلوم الأخرى يعني الحركة الثقافية ونحن نعيب زيادة على هذا أن الناحي المعرفية الناحي النفسية الناحي الاجتماعية الناحية السياسية هذه هذه العلوم في القرآن الكريم يربطها ربطا عجيبا يعني يربط يربط لك الحدث بتشعباته المعرفية والفلسفية والسياسية النفسية المصلحية الاقتصادية مربوط ربط جيد فيعطيك دفة دفة واحدة يعني يدفلك المعلومات يعني مرة واحدة أما طريقة أصحاب المغازي والسير وكتب الحديثة الروائيون أسميهم التاريخ الروائي روى فلان واخبر فلان وإن كان فيما يرونه كثير من الخطوط العريضة الجيدة الصحيحة إلا أنهم يهملون هذا, الـ هذا, الـ هذا الجمع المعرفي للحدث الحدث وما يحيط به من معارف طبعا هذه الحلقات <تصفيق> عفوا هذه الحلقات قد بالتأكيد سيكون فيها نقص لأنها تقريباً أول مرة تطرح بهذا الشكل في برنامج تلفزيوني سيكون فيه نقص في أوهام وأخطأ ولكن يشفع لنا أنها لعلها أول لعل هذا البرنامج أول برنامج تلفزيوني عن السيرة يلتصق بالقرآن الكريم ويجعل يعني ينبه الناس على ضرورة ال أن ننتبه أن ننطلق في فهم السيرة من القرآن الكريم وأن نفهم كلام الله كما قال لا يحتاج لا زحلقة ولا تأويل ولا إنما نزلت هذه في فلان نزلت هذه وهكذا يعني هناك طرق ملتوية يفعلها كثير من المتأثرين بالتاريخ ولا يعقلون ما يعقلون هذه الأمور طبعا. الاعتباطية ما يسمى الاعتباطية هي ليست موجودة فقط في المؤرخين أو في كتبة السيرة وإن موجود الاعتباط في الأول يعني الذاتية من صح التعبير التاريخ الذاتي الأحكام المسبقة الثقافة السابقة هي العقل هي موجودة عند اللغويين والمؤرخين ولذلك تجد في اللغويين يستشكل آيات كريمة هل هي على أوزان الخلي هل هي على ما ذكره سيبويه والأخفش والفراء أم ليس يعني كأن, الأخف... كأن سيبويه هو الأصل والقرآن يقوم على أساس سيبويه أو على أساس أهل النحو فهذه... هذا استهان بالقرآن من حيث لا يقصدون الاستهانة وإنما النتيجة هي هذه نفس الشيء المؤرخين إذا وجدوا آية ما تعجبهم يعني أو, أو سبق إلى تصوراتهم بأن المعلومة غير صحيحة يعني مثل ما ذكرنا الحلقات الماضية لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون هذه لا يعتقد بها أي مؤرخ للأسف يعتقد بأنه حق القول على أقلهم الأكثرية أسلمة ماذا نفعل؟ هنا آية قالها من هو عليم بذات الصدور وهنا تاريخ كتبه من لا يعلم شيئا حتى عن نفسه نصدق من؟ هذه من الضرورة بمكان أن نراجع إيماننا بالقرآن الكريم. لا أقول أن, أن هذا الوهم في الآخرين. هذا الوهم في أنا وفيكم وفي الوهم متناسب يعني بنسبة مختلفة. أنا أذكر في فترة من الفترات يعني كنت بال يعني كنت أقرأ القرآن وأجد أشياء مثل هذه كأنها لا تعنيني. كأنه تاريخ غير غير ما قرأته. وما أدري كيف كنت لا أتذكر كيف كنت أشعر. بهذه هذه الآيات وأنا أقرأها هل كنت أتدبرها هل كنت فقط أهدف إلى الحفظ هل كنت ماذا كنت بالضبط للأسف؟ ربما هناك كثير من منكم الآن يشعر بنفس يعني لهذا الشعور الذي كنت أشعر به ربما بعضكم أفضل مني بكثير في هذا التدبر بالتأكيد في علماء المسلمين وطلبة العلم فيهم كثير ولكن قد يأتيهم الشيطان الشيطان أيضا ذكي وله خبرة طويلة من أيام آدم إلى اليوم يدخل في كل نفس تصور لو أن هناك عالم نفس يدخل في كل نفس بشريه كيف سيكون أثره في الإيحاء للآخرين وفي الإقناع وفي قصه طويلة على أي حال أيضا ثق ثقافة تحذير يعني الشيطان حريص على صدنا على صدنا عن عن هذا الكتاب عن هذا القرآن يصدنا إلى مستوى أدناه ثم من المستوى الأدنى إلى مستوى أدنى منه يتدرج معك الشيطان لا يأتيك ويقول أترك الكتاب وهذا الأفضل منه لا يقول لك هذا كتاب كبير وصعب الفهم ومن أنت شوف هذا الأشياء الواضحة حدثنا وأخبرنا هذه واضحة شوف التفاسير تمام فوق التفاسير مساكين إنما يروهون من الروايات يعني غالبا إلا القليل منهم حتى لا نظلم أحدا يعني أغلبهم إنما يضعفون القرآن بتفسيرهم ويعني لا, ي... لا يفسرون القرآن بالقرآن لا يتدبرون في اللفظة ومعناها ولا في السياق ولا في... ليس هناك احترام كامل لل... للقرآن الكريم فلذلك يحدث فيهم ما يحدث من هذا هذه كانت مقدمة مع, يعني مع بداية الحلقات حتى أبين المنهج بأننا لا نهدف من هذا القطعية يعني من هذا السرد أو هذا التتبع لتاريخ السيرة النبوية في القرآن الكريم لا نهدف إلى القول بأننا ما شاء الله نمتلك الحقيقة المطلقة هذه محاولة محاولة للعودة إلى الكتاب لاتخاذه حكما لتدبره لفرضه ليفرض نفسه على الثقافة ليعيد انتاج الثقافة الإسلامية الثقافة ثقافتنا الإسلامية أنتجتها الروايات والعقائد والمذاهب والسلطات لم ينتجها القرآن الكريم في الجملة عندنا من القرآن الكريم الفاظ ليس عندنا معانيه الفاظ فقط يعني الفاظ ووسط هذه الالفاظ نملأها بتعصباتنا بمذاهبنا بأهوائنا بكبرنا يعني مثل ما سميت مرة قلت يعني ان المسلمين بشكل عام يعني كأنهم يشربون الخمر في أكوابنا الجنة الأكواب كل ألفاظ يعني آخدين أكوابنا الجنة وفي يقول ما شاء الله هذا الكوب من الجنة ويشربون فيها خمورا. كذلك في جعلنا ألفاظ القرآن الكريم تهدف الألفاظ القرآن نجدها في خطبنا ونحن نظلم ونحن نكذب نجدها يعني بالمناسبة الشيطان من ذكائه ستجل حجته مدعما بآيات مدعما بأحاديث طبعا مقتطع الآيات عن سياقها وكما قال الإمام علي له كلمة جميلة في هذا السياق ليس عندهم سلعة ابور من كتاب الله يعني أهلك إذا تلي حق تلاوته ولا سلعة أغلى ثمنا وأكثر مبيعا من كتاب الله إذا حرف عن مواضعه فالكتاب بحاجة أن يقرأ كما أراد الله ليس كما أراد شيوخنا ومذاهبنا وتعصباتنا وطبعا هنا لا اقصد لا كل المذاهب فيها الخلل وكل المذاهب فيها الصالح والطالح وكل مذاهب فيها من يريد الله ورسوله ومن يريد الادله المعينة او السير وفق خدمة تيار معين لا ليس هناك يعني تبرئه لمذهب ولا ذم لمذهب المذاهب جميعا انتاج يعني بشري متأثر انتاج بشري فيه من الالهي شيء وفيه من البشر شيء بنسب مختلفة. وصلنا إذن ونحن نحكي عن بني إسرائيل وأثرهم وتوسع القرآن الكريم في فيهم وصلنا يعني إلى قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقاً معهم نبذ فريق من الذين أُتِلَ الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثلّ الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآيات وأن ذكرنا أن بعض أهل الكتاب له أثر في في انتشار الشعوذة والسحر والاحتيال بين المسلمين فريق من الذين ليس, ليس كل الذين أوثوا الكتاب نبذ فريق من, من الذين أوثوا الكتاب كتاب الله واتبعوا ثم وصلنا يعني في يعني بعد الفاصل تقريبا آه آه نبدأ في ما ذكر الله عن تحذير المؤمنين عن تحذير المؤمنين من الذين أوت الكتاب وسنكتشف بعد ذلك ان كثير من عقائد اليهود قد تبناها المسلمين ولبسوها لبسوا ثياب العقائد اليهودية في عدة, في عدة أمور سنشير إليها ولكن بعد الفاصل والسلام عليكم موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tod.com بسم الله طبعا إذا وصل للأمر في صورة البقرة أيضا من الآية 104 بدأت بدأ تحذير الله عز وجل بعد أن شرح عن أهل الكتاب, عن أهل الكتاب في المدينة المنورة طبعاً كانوا موجودين المقصود بهم اليهود في المدينة المنورة ولنا النصارى كانوا في نجران وفي يعني منتشرين في في بعض ربما شرق الجزيرة العربية لكن المخاطبون هنا والجدل هو مع اليهود في المدينة في المدينة المنورة وكانوا اقواما كما قلنا بنو النظير بنو قريضه بنو قينقاع أول ما أتى النبي ثم يعني طبعاً هناك قصة طويلة في العهد معهم أيضا وثيقة المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم مع المسلمين أمة واحدة دون الناس ويدافعون عن كل من دهم يثرب من أراد المدينة بسوء ولكن لهذه الأمور التي شرحها الله عز وجل هنا وبينها من تواصلهم مع عداء الله من تحريفهم الكتاب من كيدهم من كذا هذه من علامات يعني تطورت إلى أن أصبحت عصيانا مدنيا وخيانا ثم هجروا من المدينه يقول الله عز وجل اذا في في تحرير المؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا وراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم ان ينزل عليكم من خير من ربكم ولكن والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هنا يخبر الله عز وجل ان اهل الكتاب والمشركين لا يريدون لم يكونوا يريدون أن ينزل على المسلمين خير من رب خير أن ينزل على المسلمين خير من ربهم، بمعنى أنهم يحسدون المسلمين على هذا النبي وعلى هذا القرآن، هذا الحسد الآن الحسد من أهل الكتاب والمشركين ذكرنا أن المشركين إذا أريد به كفار قريش وأهل الكتاب هم شياطين يعني إذا إذا خلو شياطينهم كانوا كانوا قيادات الرأي. هؤلاء سيكون لهم أثر في هذا الخير في محاولة صد المسلمين عن هذا الخير التشكيك فيه وضع دين بديل دين دين حلو يعني يناسبهم ويناسب المصالح وهادئ يعني ما ما في هذا ما في هذه ال هذا التعلق الإيماني هذا المشقة الإيمانية فلذلك هنا التحذير الله ينبهنا هل هل هذا التنبيه من أهل الكتاب ومن المشركين هل عملنا له هل عمل له المسلمون يعني احتياطات كبيرة أم دخلت الأحكام الفقهية الإسرائيلية ودخلت الأحاديث الإسرائيلية والعقائد الإسرائيلية سنرى بعد ذلك يتحدث الله عز وجل ثم يحذر أيضا من آية 108 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وهذا هنا الخطاب للمؤمنين يقول ما ننسخ من آية وننسيها نأتي بخيرا منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله موليا ولا نصير ثم يقول أم تريدون هذا خطاب لمؤمنين يا أيها الذين آمنوا هنا قبل الخطاب لمؤمنين يا أيها أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ماذا سئل موسى من قبل المعجزات اعطنا هذا وعطنا يعني طلب الآيات والمفترض المؤمن بآية واحدة يكتمل إيمانه وينتهي لكن زيادة طلب الآية بعد الآية كأن الآية الأولى والثانية والثالثة يعني ليس فيها فائدة وليست مقنعة هذا, هذا الشيطان يفعل ببني آدم مثل هذا وأكثر يقول الله إذا أم تريدون يخاطب هنا المجتمع النبوي الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار محذرة منهم من اتباع اليهود اليهود وهالكتاب في طريقتهم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل وهذا يدل على احتمال بأن طلب الآيات والمعجزات من باب التصنع من باب الفخر من باب انه يعني التحجج هو كفر وإن بقي الشخص يعني مصليا صائما يمشي مع المسلمين ويجاهد معهم لأن الكفر له علاقة كما قلنا بالقلب له علاقة بالقلب فلذلك يقول الله عز وجل بعد هذه الآية ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعف واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هذا أيضا التحذير من التأثر بأهل الكتاب وسنرى هل له نتيجة يعني أقصد هل, هل الأثر موجود أو لا مع, مع تحذير الله من التأثر للأسف دخل الأثر بقوة على المستوى المعرفي أكثر منه على المستوى السياسي المستوى السياسي سهل كان هناك كما سنرى في صورة الحشر وغيرها لما نأتي على آخر الآيات لكن هنا في تأثر معرفي ما يخص الله تشبيه الله بخلقه، مسألة الجبر، مسألة الأرجاء، مسألة التوسع في قصص الأنبياء، نقل أخبار خرافات عن الأنبياء، ما يخص اليوم الآخر والتصورات، يعني ثقافة كبيرة في دشنها أهم الكتاب في عقول بعض المسلمين ونقلوها بعض المسلمين ثم أصبحت أحاديث بعد أن كانت. من أقواله الكتاب تحولت إلى أحاديث وعقائد وأصبحت أنت أيها المسلم ملزم بعقائده الكتاب قال بفلان وحدثنا فلان واخبرنا فلان ولم ترجع لكتاب الله لتتدبره ويعطي لك النور في هذا إذن علي تحال ثم يقول الله عز وجل يعني مخاطبا المؤمنين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تعمل بصير وقالوا هنا عقيدة من عقائده الكتاب ستأتي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصرة تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بالله هذه العقيده الم تدخل في المسلمين لن يدخل الجنه الا من كان مسلما نفس المنطق بس كما قلنا بدلنا الثوب مع ان الله اهملنا الايات الكريمه التي تقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم أشياء واضحة ليس بأمانيكم ولا اماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يزبه الآيات كثيرة إلا انا نحن لبسنا نفس الثوب بس نقلنا اللفظ من لن يدخل الجنة إلا هودنا أو نصارى نقلناها إلا لن يدخل الجنة إلا شيعة او سنة يعني الشيعة على مذهبهم والسنة على مذهبهم ما يدخل الجنة إلا هم يعني طبعا ليس كل السنة ولا كل الشيعة يرى هذا لكن المقصود هذه دخلت هذه العقيده دخلت وأنا لا علاقة لي <تصفيق> بهذه يعني بهذه المذهبيات أنا أقدم رايي وأنقد ما أراه خطا سنيا كان أو شيعيا كنت في قناة محسوبة على السنة أو قناة محسوبة على الشيعة كسر هذا الحاجز ضروري أن يكسر في الباحثين المسلمين الأحرار ضروري أن يظهر في كل مكان يعني يتاح له أن يقول كلمة الحق فهذه بس استطراد بسيطا يقول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك امانيه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين اهم شيء هذا المعيار معيار أن يسلم وجهه لله يعني يستسلم لامر الله ويحسن في عمله و... ونيته هذا له أجره يهوديا كان او مسلما أو نصرانيا او صابئا وهكذا طبعا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود هنا أيضا عقيدة أخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة في كانوا فيه يختلفون هذا أيضا دخلت في المسلمين للأسف من قديم هذا ليس على شيء هذا ليس على شيء هناك نسبية في, في, في هذه المعلومات بمعنى لا يجوز الاطلاق بأن مذهب ما او تيارا ما على باطل انت ابدا معه بالمتفق عليه ما يشهد ماذا يشهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان النار حق والجنه حق وصله الرحم الصدق الامانه اقامه الصلاه إذن كيف تقول أن المذهب كله يعني المذاهب تتقاذف بأن هذا المذهب على باطل وهذا مذهب على باطل صحيح ان هناك تفصيل وقد يكفر صاحب المذهب إذا عاند نصاً إذا إذا كره آيةً إذا هناك أمور تكفر حتى الذين يقومون يعني بالصلاة والصوم ويعني ظاهرهم مسلمين ولهم حقوق المسلمين لكن متى تتأكد منه لابد أن تعرف متى تعرف أنه يكفر إذا عرفت ما في قلبه أنه عاند هذا النص أنه كره ما أنزل الله أن هذه ما يعرفها الله عز وجل إلا في إلا في حالات محددة إذا صرح بها أو يعني بقراء واضحة او بدلاء واضحه أنه يقصد هذا على أي حال اذا الصفات التي ذكرها الله عن اليهود والنصارى وخاصة اليهود تسربت إلى المسلمين بشكل أو بآخر سواء على مستوى يعني لبس الثوب اليهودي بلفظ إسلامي أو على مستوى التنازع والتناحر وتبادل التكفير وما أشبه ذلك طبعا اذا يقول الله عز وجل اذا وقالت اليهود وليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب هذا جميل يعني هذا يعني كان كتابهم واحد بالمناسبه الانجيل اتى مصدقا للتوراه القرآن اتى مصدقا للتوراه والانجيل بمعنى الكتب السماويه ليست متناقضه هي متوافقه التحريفات حدثت فيما بعد في بعض النسخ في بعض يعني طبعاً غلب التحريف بعدين بعد ذلك على التوراة والإنجيل أو أو دخل فيهم على الأقل يعني كثير من التحريف لكن عندما يقول وهم يترون الكتاب ولم يقول الله يترون كتبهم لأنه كتاب واحد التوراة والإنجيل والقرآن هو كتاب واحد إذا الغريب أنهم يترون كتاب واحد مثل المسلمين تماماً اليوم يترون القرآن ولكن كل فريق يقول الآخر ليس على شيء طبعاً الـ الـ لو, لو أن الباحثين يحددون ما هي الأفكار التي ليست على شيء يعني لا, لا يطلقون هذا الاطلاق. وإنما يقولون مثلاً أنا رأيت المذهب الفلاني ينقسم إلى كذا وكذا وكذا الف التيار الفلاني من المذهب الفلاني معه الحق في كذا وكذا والثاني ليس على شيء هذه محتمل لكن رمي الطائفة دائما أو رمي المذهب أو رمي أتباع الدين الواحد ليسوا على شيء هذا ليس من العلمية في شيء خاصة وهم يترن الكتاب اختلافهم في الكتاب دليل على الهوى لأن الكتاب واضح وهو بين الله عز وجل ذكر أن نور وأنه بين وأنه يهدي عندما يختلفون ليس الاختلاف من الكتاب وإنما من أهوائهم لأن كل منهم يريد جر الكتاب إلى آرائه عنده عنده أفكار مسبقة وعقائد مسبقة يريد جر الكتاب إليها، فهذه من طبعا إلى هذا الحد إن شاء الله يعني رأينا نماذج من العقائد التي صرت في المسلمين والتي كانت أصلها أصلها في أهل الكتاب وصرت في المسلمين وسيأتي في الحلقات القادمة يعني كثيرا من الأحداث في السيرة النبوية وماذا واجه النبي لم يكن النبي في في راحة كان في مواجهة حقيقية مع أكثر من تيار مع المعرفة المتدفقة من اليهود المعرفة الجاهلة المتدفقة من اليهود والنصارى وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتوسع في هذا الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو المالكي